وَمَا يخفي على الله من شيء إن في الأرض ولا في السماء ماي لا وهي حط انهم هم الله اننا يا يا ربنا تكون <تصفيق> بالدعاء حضرت النبي الله يا شاید شدنا في الدنيا اه يا اخ.